ب, الله ب س م ِ ا ل ل ه ِ ا ل ر َّ ح ْ م ن ا ل ر ح ي م ع َ ب َ س و ت َ و َ ل ّ ى أَن جَاءَهُ ا ل ْ أ َ ع ْ م ى و َ م ا ي ُ د ْ ر ي ك َ ل ع َ ل ه ُ ي َ ز ك َّ ي, ى أ َ و ي َ ذ ك َّ ر ف َ ت َ ن ف َ ع ه ُ ا ل ذ ك ر ى ٰ أَمَّا م َ ن ا س ت َ غ ْ ن َ ى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 ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْيَاهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا ل ْ م ص َ ب, ب ًّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ف َ أ َ ن ب َ ت ْ ن َ ا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ و َ ل ِ أ َ ن ع َ ا م ِ ك ُ م ْ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 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أ ُ و ل ئ ك ه م ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر َ ة